وما هو على الغيب بضلين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه وإلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ